117. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 118. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 118. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 119. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 110. وأنا وللإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنن انتم الا ان يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئات حرسا شديدا وشهبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع مَن يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدَا وَأَنَّ لَنَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَنَّ مَنْ الصالحون ومن نادون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا 119. لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا